بيقول سعيد بن جبير قعد يقرأ آية أكتر من عشرين مرة إيه بقى؟ آخر آية نزلت من القرآن اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تاني و. واتقوا يوما ترجعون فيه هون علينا هذا اليوم يا رب ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب فاخذ يقراها ويرددها